اتى فؤاني تمطر الدنيا ولا استمعي فمنذ رحتي وعندي عبده المطرى اتى فؤاني تمطر الدنيا ولا استمعي فمنذ رحتي وعندي عبده المطر كان الشتاء يغطيني بمعطفه فلا أفكر في برد ولا ضجري كانت الريح تعوي خل فنافذتي كانت تريح التاعي خل فنافذتي فتهمسين تمسك ها هنا شعري. أجلس والأمطار تجلدني آ الآن أجلس والأمطار تجلدني على ذراعي على وجهي على ظهري فمن يدافع عني من يدافع عني يا مسافرة مثل اليمامة بين العين والبصر كيف امحوك من عور في الحجري كيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجري أنا أحبك